وقت الناس والدنيا عقب عيني عزيز روح ترق نور احيا حسرا نبض قلبي عليه نور وقت الناس والدنيا عقب عيني عزيز روح ترك نور احيا حسرا نبض قلبي عليه نور وفجأة غاب عن كوني وغاب الصد والهمسة وفجأة غاب عن كوني وغاب الصد والهمسة انا لازلت ما صدق احاول اختناب استاد انا لازلت ما صدق احاول أغتنا بسكاة ألف الدنيا ما يلقى حواليني, حواليني طيفه مكانه خالي بقلبي وتخيل تواصيفه الف الدنيا ما القى حواليني خالي بقلبي وتخيل طهر هريحه فيا <تصفيق> دعيت الله سبحانه يصبرني على غيابه دعيت الله سبحانه يصبرني على غيابه